كوبسيك بوفو ضد تقدم قديسة أنستاسيا لقداسة البابا شنود الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة الماركوسية في مصر وسائر بلاد المهجر عايز أكلمكم عن قديسة مشهورة <تصفيق> اسمها القديسة أنستاسيا أنستاسيا يعني قيامة هذه القديسة عاشت في القرن السادس في ايام الامبراطور جس وكان ابوها رجل من كبار رجال البلاط الملكي في قصر الامبراطور اول ما كبرت اعجب الامبراطور بجمالها وزكائها واراد ان يتزوجها لكنها كانت قد نظرت نفسها انها تعيش للرب ما تحياش في حياة الزواج بينما الامبراطور كان متجوز لكن قال اخدت زيادة الخير خيرين على رأي المسر طبعا مش صح فهي هربت من القصر الملكي وجات عند الاسكندرية وشافت دير من الاديرة اللي في غرب الاسكندرية غالبا دير الزجاج وعاشت فيه فترة في حياة المسك والعبادة والصلاة وما كانش حد يعرفها بعد السنوات ماتت الامبراطورة ورجع جوستنيان الامبراطور جوستنيان للفكرة نفسها انه يتجوز امستاسيا فارسل لكل الحكام بتوعه يدوره عليها وارسل الى حاكم اسكندرية بالذات لان كان يعرف عنها حكاية محبة النسك والرحبان هي هربت من دير الزجاج بالاسكندرية وذهبت الى برية شهيد وعرضت موضوعها باعتراف كامل على القديس الانبى دانيال قمص برية شهيد فالانبا دانيال ما رهبنهاش دير لكن خلها تترهبن في مغارة بعيدة على بعد تلاتين كيلو وتعيش في حياة الوحدة في المغارة فعاشت في حياة الوحدة في المغارة تمانية وتلاتين سنة كان تلميذ الانبا الانبا دانيال يروح لها مرة كل اسبوع وهو ما يعرفش انها امرأة ويترك الاكل والطعام قرب المغارة وياخد بعضه ويمشي من غير ما يشوفه وهي تاخد الاكل والمية واتدخله جوه المغارة بتاعاته وكانت لما تعوز حاجة من القديس الانبا تجيب شقفة وتكتب عليها اللي هي عايزها وتتركها على باب المغار يجي التلميذ ياخد الشقفة ويحط الأكل ويروح وديه للأنبادنيال وكانت يعني معروفة كما لو أنها راهب من الرهبان مش راهبة وتلميذ للأنبادنيال ما كانش يعرف أنها امرأة فدلت عيشة في حياة الوحدة والنس والبعد عن رفاهية القصر الملكي وما اليه وحياة الصلاة الدائمة الى ان قربت وفاتها فجابت شأفة وكتبت عليها الانبا دانيال احضر حالا ومعك الادوات تفهم انبا دانيال انه خلاص حياتها الرابط فقال الويل للبرية الجوانية فسيسقط فيها عمود عظيم وفعلا راح هو وتلميزه وهناك وكانت قالت له كفنني بنفس ملابسه وفعلا ماتت فكفنها بنفس ملابسها وخلع هو الثوب بتاعه علشان تلبسه او بالكفن الجديد اللي جابه قال تلميزه كفن هذا الشيخ كانت هي بقت شيخة يعني كبرت فأثناء تكفينه لها شعر بأنها امرأة فأكلم معلمه أنه الظهر دي امرأة فحكى له قصتها وكتب القصة بتاعتها وأرسلها إلى الكنيسة وتعيد لها الكنيسة باستمرار في يوم ستة وعشرين توبة ستة وعشرين توبة يعني بعد عيد العدرة بخمسة أيام ولما رقدت في الرب انتلأت المغارة برائحة بخور وأصبحت هذه القديسة بركة في الكميسة لأنها تركت التنعم في القصر الملكي وتركت لقب امبراطورة وعاشت للرب في حياة الزهر والنسك بركة صلاتها تكون معنى